يا من اللهم صل يا ايها المشتاق قدوا عليه وزلموا تزنيما. اللهم صل وسلم على سبحانه سبحانه <تصفيق> يا من يخطب يطالنه يقبضه Altyazı I'm Oh <laughs> سلم وبارك عليه وعلى له أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم من عليك ويأذيك صراطا مستطيق ينصرك الله مصرا عزيزا. يا وذايره وذاعيا الى الله وذاعيا الى الله باذنه يرجأن ميرا وبش المؤمنين وبش المؤمنين بأن ملهم من الله فضلا كبيرا قال عيسى بن مريم يا لي اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين لي من التوراه ومبشرا برسل برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اسمه أحمد اسمه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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجلا من نوره نورا به عم النودا سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من ساذا ورا وزكت على عصر الشريفة محتذا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلق السياده سودا قلى عليه مسلما مولاه بحفظ لما هو الصحب ما نجم الندى هو رحمة للعالمين ودعمة فعوضت على كل البنية بالندى رسل للعالمين ونعمه فاوضت على كل البريه دون اجنار رواه وان السماء عليه قدر سابقا تكوينه هذا الجمال المفردا إذ قال الجل لقبضة من نوره كوني بكدرتنا الحبيب محمدا وهو الحبيب فهو الحبيب. فهو الحبيب المجتمع من كما قد صح هذا بالذليل وأسردا. وعليه فلاذا منه وتغراد ولنا بالمولى المعظم أسعما Altyazı M.K. يا كما قد جاءنا في الحديث وايلا قد امنا حقا به فاستوجبا كل النجات وبالردان تخللا فهما يقينا النار وما رب من يقل بخلافنا ظن السبيل وابعدا وكذا جميع أصلي معواهم دار الذين كما قالواهم محمد ابن ذبيحهم من كان عبد الله فانسينا وبعبد مطلب الأبو لقد تعيه الربواش من يوال المرتدى أعلم عبد منافهم من ينتمي لقصيد ابن كلابهم مجرس صدى وهو ابن مرة نجرك, نجرك عبيم الذي للأيي نسب ابن غاذي بن العيدا ذاك ابن من ابو مارك من يصن للانام للأنام السيد بن العبر مفرد عصيما بالنظاره والجمال تفردا ابن قنانة ابن خزيمة من بالفخار سما وفاقا فارقدا وهو ابن متبر الياس الذي لي فيوصل بي سمع النبي رحينا يعزى الى اوطان غرزه بن عمي بن العظم من ارشدا وهو ابن عردان الاماوي الملتقى من انتساب مبكدا هذا هو النسب الذي عليه ومن ممن خالف معدلا وإليه طلقاء شفه ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه فرض علينا حفظه فرض علينا حفظه, حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا اكرم به نسبا بعفن ربي وعلى ما فاخذ الوجود Evet. Oh <laughs> no اختصع من ترراء من له اختصع من ترراء من له ولا بي عما ندعو وتنبدا حملت بجوقي الشرير بجوّر الشريف حملت بجوّره الشريف. بان و انا ماذا بي نقولا وعود قد هتفت بها وبزهر العطوان قلب بها وتقول يا مشرى طر لكل المنى وحملت خير المرسلين الأمجناء حملت الحياة وعظا فتح الجهنات في الناس وطابت موردا والملك والهلكت فيها عضرا والعنصافا وسروا تجددا وبعامها قد عمنا خصب في الورى من بعد جدب للبريه أجانا وتبشرت في الشرق والنار بالوحوش وبالصدى طير المسره والردى وهو يوشر غنى اصنامها منكوسه وهوانها لم يجحد وبعامقه نقاول العام اذ كم من فتوحات به لن تؤهلا وجا من احبار روت اخباره وذهب رجل الزمر تورنا وتقول حان الغدر السعد من افق العملا لنرى الحبيب ونسعى في عامي كل النساء إكرامت عند المصطفى حملت نقورا الرشناء في عامي كل النساء إكرامت عند المصطفى حملت نقورا الرشناء ولد النظاره العلاء مجمه عذاب لقد ضاقت نظافه وصل صل وسلم وبارك عليه وعلى في بن لما مضى الشهران قد وافى المنون ما فيه لاجل من كان لا ولا تاخر من واقام فيها عز ومتوت عشر سقيما صبرا من أجلما وظليم قد عشروت انواره من زره نال المنى والمقصدا فلدى ثمام العمر تسعه اشهر عانت ولادة من أتانا مرشدا وتعرجت أرجاءها الكون من نفحاته ومدى الحضور مجددا وتنفست أنواع صلح طرعية ودعن الضلاء والذلاء ولأمي بالفرط جاءت مريم وكذا كاسية التي منحت هدى وآتا من الفردوس حور معهما ريا كون تنيز النع فهناك قد جار مابد وابرز الشمس نودا خير الأنام الاوهما صلى الله عليه و صلى الله عليه سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا <تصفيق> Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat semua guru-guru Allah mudah yang berkhidar kepada allah bersukacita dan seluruh anak-anakku pun mendapat ampun dan sesuai harga dirinya hidup. Dapat rahmat Allah selamat dunia kematian dari masuk surga segala hajat pabu terkumpul dalam surga di wajah rasul terkumpul dalam surga di wajah rasul terkumpul dalam surga di wajah rasul اسلام بين يده الله عليه الله وكان قال المصطفى خير الورى خلقا وقلقا مثله لن يجلى مبيض لون قد تشرب حمره ذا طعمه مربوعه سقيت نلا سهلا كذب حيته التي قد شرفت وعظيم راسهم مجلى اضل بعلم اغر وواسعا ضهو حوما ذرا وحسنا اوحدا وذرا وحسنا اوحدا وكحل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقتنا لن ارشدا وحوى حوانب زجيت وتفلدت اسنانه محمر خط اغرنا اذا مشى متكفئا فكانما ينحط من صبب على مسترشنا من حسن طلعه ولي الشمس كذا وبنور ضوي جبينه البدر ارتدى ويفوق من الشرخ يفوق بيطيبه مسكا ذكيا مستعبابا اجودا ويعظم الشرفاء والهضادا ولم يقر فطيرا بل له تعملا ولأهل دعا خدمة متواضعا لله. ولأهلي ذا خدمة متواضعا لله. ولأهلي ذا خدمة متواضعا لله. في دار الفناء زاهرا. والذوب ينقع بل ويخصب لهم. فالعذره يقبل ويصنع الى لله يرعى ثم يعوض ان ما في عواقي من هذا كل الملوك وتهاب كل الملوك وتهابه كل, كل الملوك جلاله ولمن يلاقي بالسلام قد امتلا فيمازه العصحى وقم زاحه ولهم بنصح ان يزال مسدنا كم من خوارق يوم كم من, كم من خصائص ليس يخصر جمعها وبها ختام وصغر معا You want.